بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم صيب الدين في شمائل وأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الحق أبلج ما عليه حجاب وشهود ذلك سنة وكتاب من قال قال الله قال رسوله سدت على أعدائه الأبواب وحذار الهوى حذار طريق الهوى جم المتالب. صيب الديم ما صيب الديم غيث يدوم في سكون لا رعد ولا برق معه يكون وصيب الليلة يفوق كل صيب لأنه في بركة الطيب المطيب هو الأطيب الأطيب الطيب بل الوابل المخصب الصيب تتيه به الدنيا ويهتز يعرب كما هز أفنان الخمائل صيب. صيب يقول الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين لا سمو بلا دين ولا دين بلا خلق صيب الديم في بركة شفيع الأمم وسيد العرب والعجم وبركته ما بركته والذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشرفه وأرسله وكرم ما دب على الأرض من هو مثله في البركة لقد جاءكم رسول إن أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف إنه مبارك مبارك قوله وفعله وأثره وذاته وليس ذا لغيره الله باركه وأعلى قدره أشهد أن محمد الرسول بل كان بركة على العالم كله إن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة وأهلها وهو صغير ثم عادت على هوازن بكمالهم حين أسرهم بعد وقعتهم فمت إليه برضاعه فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم وأطلق لهم ستة آلاف من ذراريهم وأعطاهم أنعاما وأناسية كثيرا هذا كله من بركته العاجلة في هذه الدنيا الفانية فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة تلك التي هي للقلوب الساحرة تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما بارك. تسري البركة في ريقه الطاهر فما نفث في شيء إلا باركه الله ولا على شاك إلا عافاه الله وشفاه إنه الشهد وفي الشهد شفاء تبارك الله الذي حباه تلك البركة بارك الله في يده فما مس بها شيئا أو مسحه إلا ظهرت فيه آثار البركة وشف الله بهذا المرض من مرضه مباركا في سائر الأحوال في الذات والأقوال والأفعال جعل الله البركة في لباسه وآلاته ومتاعه وما اتصل به وليس ذلك لغيره إنه مبارك قد بورك دعاؤه ما دعا لأحد إلا أجابه الله ولا دعا في شيء إلا باركه الله يريد من هديه عذبا زلالا فثم المورد العذب الزلال صياغة الحياة وفق شرع الله بركة سنية خذوها من الوحي بيضا نقية يقول رب البرية ولو أن أهل القرى عليهم من السماء وعن أهل الكتاب قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم تعلم كتاب الله وتعليمه وتلاوته وتدبره والعمل به وصياغة الحياة وفق منهاجه برك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نصر السنة بركة ورضعة رفع الله المتوكل بنصر السنة ونالت بركة نصر السنة ذرية فجعل الله عام خلفاء ابن العباس من ذريته العمل بالسنة بركة روى صخر رضي الله عنه اللهم بارك لأمتي في بكورها ما البذل في وجوه البر بركة وما أنفق اتباع السنة في الطعام والشراب بركة اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه أمرنا بالعقل الأصابع وسلت القصعة وأكل اللقمة الساقطة إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة أيها الجيل المبارك اغنم حياتك في المعالي لا تكن كلا على عم بها أو خالي فالحي أخلق أن تقاس حياته بعضائم الأعمال لا بليالي لا تقنعن بدون واطمع إلى كل غالي فالعمر الحقيقي للعبد لا يقاس بسنوات حياته لكنه يقاس بقدر ما أو فيها من صالحات تبقى له بعد فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني والآن مع المحاضرة الحمد لله الحمد لله حمدا دائما وكفا حمدا كثيرا فكم أعطى وكم لطفا الحمد لله أوجد الكائنات من عدم وانشاها وعلم جهر كل نفس ونجواها وقال قد افلح من زكاها وبعدها قد خاب من دساها وهو الذي بفضله سواها ومن صنوف جوده حباها نحمده على نعم اولاها ووالاها لو عدها العاد ما احصاها حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا تبارك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادتي يحبها ويرضاها وارجو أن نلقى الله بها جميعا معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير البرية واتقاها وأطهرها وانقاها تركنا على البيضاء ليلها كنهارها صلى عليه ربنا وسلما ما استقبلت أودية غيث السماء وما لغصن مع أنسام الصبا فهو الذي لحبه قلبي صبا صلى عليه الله ما هب الصبا وعلى أبي بكر فقد سبق الورى فضلا وتصديقا له مذأسلما وعلى الفتى عمر الذي بجهاده في الله حل بسيفه ما استبهما وعلى شهيد الدارع عثمان الذي منه قد استحيت ملائكة السماء وعلى ابي السبطين حيدرة الذي ما زال في الحرب الهزبر الضيغما ما بدر تم في دجى الليل اضى ولا لي ولا أزواج ما غطمت العجاج بالامواج وكل بر قفا آثارهم فسمى بمنهج الله يعلوهامة القممي مفتر ثغر الربام وبلغادية وما دع الله حجاج بملتزمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أما بعد فيا من أحسبهم نجوم الهدى وبحور الندى أبات الخنا وأسود الشرى من عانقوها مذُّرًا تركوا جميع مراتب العليا وراء غيظ العدى وسمام أحزاب الردى وقذا عيون الكافر من سمتهم في الناس أغنى عن مديح الشاعر عيني تقر بهم وتبرُده التي تحيا بهم روحي ويشفى ناظري مني عليكم سلام الله إجلالًا ما أشرق البدر في الظلماء أولالًا سلام من سويداء الفؤادي له نزل الذ من الشهاد ويطفي حر اكباد صوادي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هم المعصرات واخضر رايكم وتغنت عليه ورق شوادي حياكم الله واحياكم وحما حماكم ورقاكم وبواكم محلا يقصر عن علاه الفرقدان سعدتم في المسير وفي الإقامة ولا عميت ولا سخنة عليكم ولا قذيت بكم عين السلامه دمتم في عافية غير عافيه ونعمه سابغة ضافيه وطابت الأسماء منكم والكنى حباكم الله بلطف وهنا يأتي إليكم من هنا ومن هنا بحفظه رب السماء حماكم ولا يزال العز في حماكم حقق لهم يا ربنا منك الرجاء واجعل لهم من كل هم فرجا واجعل لهم من كل ضيق مخرجا ونجهم يا ربنا من الفتن وأصلح ظاهرهم وما بطن ويا إلهي يا عظيم المنة أسكنهم أعلى أعالي الجنة معشر الاخوه لا يكاد يخفى أن البشرية عربا وعجما أضحت قبل البعثة في أحط فترات تاريخها تحطمت فيها جميع مقومات بقائها ونظر الله إليها فمقتها تركت العرب الحنيفية دين أبيها وانتشرت عبادة الأصنام فيها في غاية السفه يعبدون حجرا فإذا لم يجدوا جمعوا جثوة من تراب ثم طافوا بها اتخذت قبيلة صنما من تمر فلما جاعت أكلته فقيل فيها أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعه وثنية شنعى وجهل مطبق لكنهم شغفوا بها فاعتادوا جهل وظلم وأمية وعصبية وحمية جاهلية وعلى دين غزية لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا تطاحن ونزاعات وفرقة لأمور تافهة تثور حرب وتدوم أربعين سنه الاعتداء على ناقة يتقاتلون على الهشيم كأنما كتب العداء عليهم فاعتادوا ما فيهم إلا قتيل الراح لم يُنصر وآخر بالعشار يقاد واحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا حفاة عراه رعاه لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء ولما أراد الله بهم خيراء. أنزل أحوج ما يكونون إليه أشرف كتاب بأشرف لغة وبسفارة أشرف الملائكة وفي أشرف مكان في البلد الحرام وفي أشرف زمان في رمضان وفي أشرف ليلة منه في ليلة القدر وعلى أشرف خلق الله أجمعين عليه صلوات وسلام رب العالمين فأخرجهم الله بهداه من الظلمة وصاغهم به نبي الامه فكانوا خير امه عزوا بعد ذله واجتمعوا بعد فرقه وتراحموا بعد قسوه وانتقلوا من رعاه غنم الى رعاه امم ومن عباد اوثان الى عباد الرحمن ومن شر القرون الى خير القرون فتسنموا الشرف الرفيع وساد وهفت لهم ولدينهم اكباد ملأ الإله شغافهم بعقيدة هي في الحياة وفي الممات الزاد، غيروا العالم بأخلاق القرآن، وبها فتحوا القلوب قبل البلدان، ومن يحول دون سماع الناس للقرآن فله السنان، فتهاوت على أقدامهم تيجان الجبارين، ودكت بأيديهم عروش الظالمين، دانت لهم في غابيض ومران على ترانيم تكبيراتهم سقطت رايات كسرى وذاق الموت ساسان يقول سيف الله للمتحصنين في النسرين لو كنتم في السحاب لحمنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا ففتحوا أبواب القلعة صاغرين ولما قال باهان لسيف الله يا أبي سليمان قد علمنا أنه ما أخرجكم إلا الجوع وسنفرض لكل منكم دنانير وكسوه وطعاما وارجعوا عنا رد خالد على هذا الصلف قائلا ما لهذا خرجنا غير أن قوم نشرب الدم وبلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا لذلك خالط الرعب قلب باهان وكان ما كان وسقط ملك بني ساسان وركبهم في القادسية الذل والهوان إن كان الرجل من المسلمين لا ليدعو الرجل منهم فيأتيه وسلاحه معه فيأخذه ويقتله به ونودي يوما على أسر الصليبيين بعد حطين فبيع الأسير بدينار وبيع الآخر بنعل كل من عز بغير الله إذن ما فتح المسلمون ارضا أو صالحوا أهلها إلا دخلها العدل والهدى والغنى والأمن والأمان ونصف مساحة العالم الإسلامي اليوم دخلها الإسلام بلا سيف ولا سنام بل بأخلاق القرآن لما دخل المسلمون بلاد الأندلس فاتحين مثلوا أخلاق القرآن تمثيلا يخلب الألباب حتى قال أحد قادة لذريق في رسالة بعث بها إليه يصف جيش المسلمين الأول الذي عبر إليهم بقيادة طارق لقد نزل بأرضنا قوم لا ندري أهبطوا من السماء أم ننبعوا من الأرض بل إن عشرين مسلما انطلقوا من برشلونة إلى مزاكيا بسواحل فرنسا واستولوا على جبل هناك وبنوا به حصنا ولما بلغوا مئة أسسوا هناك إمارة عصفت ريحها بجنوب فرنسا وشمال إيطاليا تهادنها ملوك تلك النواحي وتداريها لخمسة وتسعين عاما ولما اعرض مسلمو الاندلس عن هدي كتابهم وتركوا ما اوجب الله عليهم وصار لسوق الملاهي والسفاسف في بينهم رواج ولكن ليس للحق مشرب باعدائهم وثقوا فيما بينهم تناحروا ولانفسهم ظلموا وبانعم الله كفروا وفي الشهوات غمسوا ومترفوهم فيها فسقوا حق عليهم القول وهد ما شاده الفاتحون من دعائم الإسلام على مدى ثمانيه قرون واصبح الاسلام فيها خبرا بعد عين في سنين حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن الا نواقيس وصلبان ونكل بالمسلمين غايه التنكيل فلا الشيوخ نجت من هول ما ولا النساء ولا المرضى ولا الزغب ومن دموع ذوات الخدر كم شربوا ولم يزل لسان حال تلك الديار يقول بأفصح لسان ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره ويقول بأبلغ بيان إنه دين الله وأمر الله وكتاب الله لم يزل محفوظا كما أنزله الله من ضيعه وتنكبه وارتضى منهجا غيره ذل وانحط وسقط وهان ومن حافظ عليه وجعله منهاج حياته عز وبز وساد وكتاب الله محفوظ بما وعد الرحمن ما حي بقي فيه عز العالمين لم يغير حكمه مر السنين وسيبقى كل قول دونه فتعالى الله خير القائلين فإلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام متى غرب البدر لا تغرب وما لي عن حبها مذهب شمائل لو أنشدت للجماد لهز معاطفه يطرب اذا ما سقانا بهن الإله فلا امطر العارض الصيب فمن نفح إلى عرف وايماض واكليل مع رضاب ثم زرياب وجادي والانجوج ووطفى والعرار ولم أزل ادعو لشم المندلي والنفح منه على مشارف جرولي من بعد جاءت جؤنه العطار عذراء ترفل في ردم معطار وفاحت أمس ريا من بشامي بها وجدي وفي يدها غرامي تمازج طيبها بدمي ولحمي ومخي ثم خيم في عظامي وهذا صيب الديم الدواني يجود بكل ابكار المعاني تراها في هدانية المجاني متى تتلى على قوم يميل كأنهم سقوب تدناني وما الأخبار كانت كالعياني صيب الديم ما صيب الديم غيث يدوم في سكون لا رعد ولا برق معه يكون وصيب الليلة يفوق كل صيب لأنه في بركة الطيب المطيب هو الأطيب لأطيب الطيب بل الوابل المخصب الصيب تتيه به الدنيا ويهتز يعرب كما هز أفنان الخمائل صيب سهل الخليقة ماجد وبهديه في المحل يستسقى الغمام الصيب خير القريض ولو يكون مهلها لما في شمائله يصاغ ويكتب جزل الندى ندب أغر مبارك بضياء غرته يزول الغيهب صلى عليه مسلما الرب الورى ما دام ذو سفر لأمر يركب صيب يقول بقول ابن القيم الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين لا سمو بلا دين ولا دين بلا خلق وإذا الأخلاق كانت سلما نالت النجم يد الملتمس فرق فيها ترقى أسباب السماء وعلى ناصية الشمس اجلسي في إثر من خلبت شمائله العلا كل الورى من محسن أو من مسي شمس الظهيرة في النهار المشمسي الأنفس بن الأنفس بن الأنفس بن الأنفس ولنعم ذلك اسوه للمؤتسي أخلاقه تجلو ظلام الحندسي يزري بعرف الطيب عرف نسيمها اذ مثله لم يغش جاذب معطس شتان بين أريج روض شمائل فاحت وبين حديقه من نرجس كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الاخلاق طيب يقول فتح بركات السماء والأرض بإيمان وتقوى ولا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى لا تقل نحن قوم طه كفانا ذاك فخرا فلن نلاقي أبوسا ليس تكفي قومية دون تقوى ان قارون كان من قوم موسى صيب يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الحق أبلج ما عليه حجاب وشهود ذلك سنة وكتاب من قال قال الله قال رسوله سدت على أعدائه الأبواب وحذار الهوى حذاري طريق الهوى جم المتال في لو جرى بها الطير لم تنفعه فيها قوادم صيب يقول ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال لا تياسن لعسره فوراءها يسران وعد ليس فيه خلاف كم كربه قلق الفتى لنزولها لله في اعطافها الطاف فاصبر على ما حل من خطب عشر وكن اسم فعل لا يؤثر عامل فيه والا فالضمير المستتر صيب يقول بلسان كل حره حصان انا لا اعبد الا خالقي وله الحكم ولا اخشى سواه دعا كلومي واغرائي فمدرستي مديرها الوحي والرحمن راعيها ان العفاف خيار لا ابدله وهل تضحي المعاني في مبانيها لا لن أغادر أصدافي وقد درج التحميح ياضي من الأمواج عاتيها، فالغصن في البر إن جاء الخريف هوت أوراقه مزقا والريح ذاريها، إلا الغصون التي الرحمن باركها ثوب العفاف طوال الدهر كاسيها، وحبة القمح كنز في سنابلها حتى إذا انتشرت في السوس ماحيها، إن الحجاب لذات الدين عصمتها ولبس اوحى أوحابه الله. يدنين عليهن من جلابيبهن وكتاب الله لا يرقى الى قوله قول ولا يعلو علاه كل من خالف وحي الله تَهْ صيب يقول أنا الرعود القاصفة أنا الرياح العاصفة والظلمات زاحفة عرم, عرم رما على الحقير والنقير والوقير والدحير من ليس من حواء ولا آدم كلا ولا من حاملات العقول وإنما الأبعد في طبعه من الحمير الخافضات الذيول الرذيل الوذيل من يحاول النيل من جناب العلي العظيم ومقام ذي الخلق العظيم ومن ثوابت الدين القويم وكل صحابي وتابع كريم صائلة وقائلة إلى لعنة الله يا ابن الخنا ومن خيمه خيم بيت الخلاء يسعى اليه ان غدا فارغا وما به نفع اذا ممتلا الا اخسئ لست يوما من طرازي فانت ذبابه طارت لبازي لا اخطفنك خطفه الباز الضرم واصدعن عرضك صدعا لا يلم عطا كما عطى الفزاري الادم قد زخر الوادي وطم وشافته امواج ذر القلال والاطم ومن تحت مجر السيد يوما لم يقم خذها حروفا مسمعة على باطشة بلا يد ناطقة من غير فم فإن تنتفقت أخذ برأسك حية وإن تنجحر منها تنلك المحافر ولو كنت حر العرض أو ذا حفيظة نجوت ولكن لم تلدك الحرائر اخسأ ربيبك والضلاله والعمه ما أنت إلا من حمير موكف ابن الحمارة للحمار وإنما تلد الحمارة والحمار حمارا جحش الملا خل للتعرض للذي لا يتقى واقعد بدار مذلة وهوان إن رمت يا بغل البغال بنا انا فانقل مناكب يذبول واباني وخذها يمينا على ميه والله لا تنضح بحرين بغربالين وتحفر بئرين بابرتين وتغسل حمارين أسودين حتى يصير كابيضين وتكنس احيا المعموره في يوم شديد الهوى بريشتين وتقدم ذلك مهرا لرزاله الثقلين اهون عليك من أن تحاول اسقاط المصطفى ودينه المجتبى من سواد عيوننا وعيون الامه بكذب وهراء ومن فهو في أحشائنا أنشودة وهو في العينين لألاء الدراري ما تغنى بلبل في أيكة أو تعالى كوكب بين الدراري لقد طمعت فيه الأسود فلم تنل المنالا فماذا يصنع البق والقمل فإن كنت ترجو أن تنال قلاعه فرم أحدا فانظر متى أن تناقله ورم حضنا فانظر متى أن تنائله هو البدر يعشي ضوء عينيك فالتمس بكفك يا ابن القين هل انت نائله هيهات أين من الصقور أباغث يوما وأين من الأعالي السافل وما كان القدامة كالذنابا وما كان الموالي كالصميم إنه الرسول المصطفى وتابعوه أولو النهى ودينه المجتبى ما مسه دنس الدناءة والخنا غيظ توكن في صدور عداته والحر دوما غيظ ابناء الزنا لو طاولته أولو المناصب للعلا لم يبلغوا من اخمصيه الخنصر قد لعن الاله من آذاه في هذه الدار وفي أخراه بروحي بل بأرواح الكرام فداه كل أفئدة الأناس حروفي ليس تكسبه افتخارا ولو جاءت بمعجزة الكلام ففيه تقول ألسنة المعالي سما يسمو سموا فهو سامي ما رأى الكون على طول المدى بشرا في وصفه من عهد حواء إنه المختار تاج الأنبياء عالي المراق من على ظهر البراق ورق المعراج حتى جاز أسماك الطباق أفضل الرسل وأعلاهم بحكم الاتفاق واحد ليس له في الناس ثاني دونه الناس جميعا والربا أبدا تنحط عن شم مناقبه جلت على من يعدد فوالله ما ساماه في الأرض كائن من الناس موجود ولا من سيوجد وأرواحنا مبذولة دون هديه وأرواحنا مبذولة دون عرضه نعاد الذي عاداه لا نتردد وإنا لنرجو الله منه شفاعة ومن حوضه الصافي عسانا نورد عليه صلاة الله ما نسنس الصبا وما قام قمري بدوح يغرد وما خلق الرحمن في الأرض والسماء وما الرحمن عبد صيب يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله لا تفتقر لغيره تعالى ولا تخف من غيره إذلالا إيمانا بالله وبأن كل ما يجري في ملكوته إنما هو بعلمه وإرادته وإذنه وناشئ عن حكمته فالخلق تحت قهره وعزته وقوته نواصيهم بيده لا يفعلون شيئا إلا بإذنه من حقق ذلك في قلبه عاش في طمأنينة وسكينة وحسن ظن بربه في كل ما يقدره لا يلتفت قلبه في أي نازلة لغير ربه قد تلاشى خوف المخلوق من قلبه واستولى عليه الخوف من ربه ياخذ بالأسباب من باب التعبد لله ودفع قدر الله بقدر الله مع يقينه أن الخير فيما اختاره الله وأنه سبحانه كافيه وصارف عنه الذي يؤذيه فلا يبالي بسوى باريه ولم يرم غير الذي يرضيه صيب يقول بقول ابن حزم رحمه الله طرد الهم ليس له إلا طريق واحد وهو العمل لله وما عدا هذا فضلال وسخف من رام في الدنيا رضاء العالم فليرق أسباب السماء بسلالم فالناس في كل الذي تأتي به ما بين راض عنك وراغم لكن وإن رضي الرحمن عنك فكل من على ظهرها يرضى وإن كان راغما وما غضب الإنسان إلا حماقة إذا كان فيما ليس لله يغضب صيب للمسجد الأقصى يذكر أيها المسجد يا مسر الهدى إن وعد الله حق لا يصد. الصليبيون أمس ارتحلوا وغدا يمضي الصليب المستجد حجارة القدس نيران وسجيل وفتية القدس أطيار أبابيل وحديث الإسراء في كل واد وعلى كل ربوة وصعيد صيب الديم في بركة شفيع الأمم صلى عليه الله ما طيف ألم هو صيب الديم الذي من أمه ألقى مراسيه بواد ممرعي اضحى التغاير في هواه جوارحي حتى لا يغضب ناظري من مسمعي يشفي الصداع وابله وطله ويذهب الغموم عنك شمه وعللاني بهواه عللاني صيب الديم في بركة شفيع الأمم وسيد العرب والعجم وبركته ما بركته والذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشرفه وأرسله وكرمه ما دب على الأرض من هو مثله في البركة إنه مبارك كله مبارك قوله وفعله وأثره وذاته وليس ذا لغيره الله باركه وأعلى قدره فكأنه بين الكواكب يوح لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه ونزل في بيت أبي أيوب رضي الله عنه وفي السفل منه لكن أبا أيوب رضي الله عنه انتبه ليلة فزعا وقائلا نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ولما أصبح أتاه وطلب منه أن ينزل في العلو وألح قائلا والله لا أعلو سقيفة انت تحتها يا رسول الله فتحول إلى العلو وكان أبو أيوب يصنع الطعام له فإذا أكل منه جعل يسأل عن موضع أصابعه فيتتبعه وياكله تبركا بما مسته أصابعه فصنع يوما طعاما فيه ثوم ورسله له فلما جئ به وجده كماه ففزع وصعد إليه فأخبره أنه لا يأكل ما الثوم فيه فقال أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكني اكرهه قال فاني اكره ما تكره يا رسول الله واني لا احواكم مغيبا ومشهدا واهوى الذي تهوونه وأريده فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه في المعجم الكبير بسند صحيح الرافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال تخللت الركاب في حجه الوداع ورسول الله يخطب على بغله شهباء حتى أتيت فأخذت بركابه ووضعت يدي على ركبته ومسحت الساق منه حتى بلغت بها القدم ثم ادخلت كفي بين النعل والقدم فيخيل إلي الساعة أني أجد برد قدميه على كفي لاقيته فشفى جوايا وعانقت كفايا من قدميه أطيب معتنق ودلائل البركات لا تخفى على حال فشموا من اناملي العبق وذاعروة ابن مسعود الثقفي كما في الصحيح يخبر بما رآه يوم الحديبيه قائلا لقومه أي قوم والله لقد وهدت على الملوك قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رايت قليقا قد يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد والله ما تنخم خامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم بتدر أمر وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما له والله لقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا وحاله بلا خفى ما من جفاء أفيقوا فما هي إلا اثنتان إما الرشاد وإما العماء، فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي بارك لقد كان صلى الله عليه وسلم بركه على قومه مذعلقت به امه إلى ان قبضه الله تعالى اليه بل كان بركه على العالم كله روي ما مضمونه ومختصره ولبعض مقاطعه من الشواهد ما يقويه عند من حققه في سنه مجدبه شهباء قدمت حليمه السعديه مكه في نسوه يلتمسن الرضعاء معها اتان قمراء وناقه مسنه مات تبض بقطره ولها صبي لا ينامون ليلهم من لا في ثديها ما يغنيه ولا في الناقه ما يغدوه وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوه ليتمح كل امراه وجدت رضيعا سوى حليمه فرجعت واخذته وقالت لعل الله ان يجعل لنا فيه بركه قالت فوالله ما هو الا انا اخذته وعدت به لرحلي حتى اقبل ثدياي باللبن فارويته وأخاه معه وقام زوجي إلى شارفنا فإذا هي حافل فحلبها وشربنا وبتنا بخير ليلة قال زوجها تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة وكم راوا من عجب عجيب من بركات السيد الحبيبي قالت ثم خرجنا راجعين لديارنا فركبت وأتاني وحملته معي فوالله لقد قطعت أتاني بالركب ما يقدر شيء من حمورهم عليها حتى قال صواحبي اربعي علينا أليست هذه أتانك التي خرجت عليها؟ قالت بلا، ولكن والله لقد حملت عليها غلاما مباركا وما زال الله يزيدنا به في كل يوم خيرا قال ثم قدمنا منازلنا وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت تروح غنمي علي شباعا بطانا حفلا وتروح أغنام بني سعد جياعا وإن صباحا وفدنا به إلينا ليوم إليه يشارك قالت ولم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفطمته ثم قدمنا به على أمه ونحن احرص شيء على مكفه فينا فكلمنا أمه وقلنا والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه وإنا نتخوف عليه وباء مكة ولم نزل بها حتى أذنت برجوعه معنا فرجعنا به وأقمنا مده هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه إذ وقعت حادثة شق صدره فتخوفنا عليه وقدمنا به على أمه فأنكرت شأننا ثم لم تدعنا حتى أخبرناها بالذي حصل له وأنا نتخوف عليه فقالت كلا والله لا يصنع الله ذلك به وإن لبني لشأن ثم ذكرت في حمله وولادته عجبا ورجعت حليمة وقد شغفها حبا وحالها هو نور عيني والسواد لناظري ذكراه آخر ما يفارق خاطري وهواه أول وارد يلقاني قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية ما مضمون إن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة وأهلها وهو صغير ثم عادت على هوازن بكمالهم حين أسرهم بعد وقعتهم فمتوا إليه برضاعه فأعتقهم وتحنن عليهم وأحسن إليهم وأطلق لهم ستة آلاف من ذراريهم وأعطاهم أنعاما واناسيا كثيرا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 في الصحيح أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أصيب يوم خيبر في ساقه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها قط حتى الساعة تبارك رب الذي باركه وصلى عليه الذي باركه وأخرج البزار بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا وسقيناه من بئر في دارنا كانت تسمى النزور في الجاهلية لقلة مائها فتفل فيها صلى الله عليه وسلم فكانت لا تنزح بعدها ولم يكن بالمدينة فيما روي بئر هي أعذب منها عذوبة من يذقها ينثني ثملا من ريقه العذب لا من ماء عنقود وفي خيبر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأعطي أن الرايه غدا الرجل أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الصحابة يدوكون ليلتهم فلما أصبحوا قال أين علي قيل يشتكي عينيه فأمر به فجيء به يقوده سلمة بن الأكوع فبصق في عينيه فذهب كأن لم يكن به شيء فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه وعذب المناهل لا ينبغي لمن يبتغي الخير أن يتركه في الصحيح ما معناه أنه اتي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب وعن يمينه الغلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فضلة منكم إذا فزت بها بدني يزكو ويزداد نمو حبكم ما بين لحمي ودمي مانع حتى عن العظم الخلوة وذي ام سليم رضي الله عنها يموت ابن لها من أبي طلحه وكان غائبا فلما قدم كتمته موته حتى تعشى ثم تصنعت له فاتاها ثم اخبرته فغدا على رسول الله فاخبره فدعا له بالبركة في ليلته فحملت من تلك الليله ولما ولدت قال انس رضي الله عنهما مختصره كما في صحيح مسلم فذهبت باخي لامي حين ولد اليه وهو في عباءه يهنا بعيرا الله، فقال هل معك تمر قلت نعم فناولته تمرات فالقاهن في فيه فلاكهن ثم فغر الصبي فمجه فيه فجعل الصبي يتلمض، فقال صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر وسماه عبد الله وبتحنيكه والدعاء له بالبركه نشا عبد الله مباركا عالما بكتاب الله يروي الحديث عن أبيه أبي طلحة عن أخيه أنس رضي الله عنهما ورزق بتسعة أو عشرة من الولد حفاظ لكتاب الله أجلة أئمة كذلك من بينهم إسحاق شيخ مالك ولما ولدت أسماء عبد الله بن الزبير اتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فتفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بها ودعا له وبرك عليه وسماه فما نوزع بعدها في بلاغة ولا عبادة ولا شجاعة بل ما بلغ سبعا حتى أتاه مبايعا فتبسم وبايعا وأضحقارئا لكتاب الله عفيفا في دين الله مع شرف أصل وأرومة زانه بها الله فأبوه حواري رسول الله وأمه أسماء ذات النطاقين والصديق جده لأمه وصفية عمة رسول الله جدته لأبيه وعمته خديجه وقالته عائشة شرف قد انتعل الثريا وارتد المريخ والجوزاء كانت مشوذا والفرع مردود إلى أصله والشبل في المغبر مثل الأسد إنه مبارك صلوات الله وسلامه عليه روي أنه نفث في عين فديك فشفاه الله ورؤي يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين سنة تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما بارك وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة ومعه أبو موسى وبلال رضي الله عنهما فأتاه أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني ولعله يريد شيئا من الغنيمة قد وعد به فقال صلى الله عليه وسلم أبشر فقال الأعرابي الجافي أكثرت علي من أبشر فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي موسى وبلال قائلا ان هذا رد البشرى فاقبلا أنتما قالا قبلنا يا رسول الله فدعا بقدح فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه من فيه ثم قال اشربا منه وافرغا على رؤوسكما ونحوركما ففعلا رضي الله عنهما وحال كل منهما طار الفؤاد بها ابتهاجا وانثنا والله لا انساهما هب الصبا فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لامكما فأفضلا لها فأفرغته عليها وحالها ذقت الذي الحلو من ذاك الجنى ولقد مازج روحي وسواد القلب حله وفي الصحيح أن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم نزح بئر الحديبية فلم يبق بها قطرة فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير البئر ودعا بماء فمضمض ومجه في البئر فتدفقت بالماء حتى ارتوى الجيش بأكمله وما زالت تجيش لهم بالري حتى صدروا عنه تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه وذاك جابر بن عبد الله قد كان في قصته الشهيرة بركة عظيمة كبيرة ثابتة في السنة الصحيحة روى البخاري عن جابر قال لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفات إلى امراتي فقلت هل عندك من شيء فاني رايت برسول الله خمصا شديدا فاخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمه داجن فذبحت البهيمه وطحنت هي الشعير وقطعتها في البرمة ثم وليت فقالت لا تفضحني برسول الله وبمن معه قال فجئت فساررته وقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فصاح قائلا يا أهل الخندق إن جابرا قصنا عليكم سورا أي طعاما فحيها لم بكم ثم قال لي لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي فجئت وجاء رسول الله يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلتي ثم أخرجت له العجين فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها قال جابر والجيش ألف فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي بارك يا حادي العيس طارحني شمائله فما الحديث عن المختار مملول كأنه سكر يحلو مكرره وكم حديث إذا كررت مملول صلى عليه إله الناس ما صدحت حمامة وشذاب الليل طقميل إنه صلى الله عليه وسلم مبارك كله البركة تسري في شعره وكل من فصل منه وليس ذلك لغيره هذه ام سلمة رضي الله عنها كما في الصحيح كان لها جلجل من فضه ذو ثقوب فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمراء فاذا اصاب الانسان عين او مرض ارسل قدحا او مخضبا من ماء اليها فتخض له الجلجل الذي فيه شعره في مخضبه فيشربه فيبرأ فلله لله ما ابركه وفي حجه الوداع رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ثم أتى منزله ونحر هديه ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى شقه الأيمن فحلقه فقسمه في من يليه ثم أشار إلى شقه الآخر فحلقه وأعطاه ابا طلحة فأتى به أم سليم فجعلته في السك للتبرك به يقول أنس رضي الله عنه ولقد رأيته والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم ولسان الحال منهم مفصح إيكم منهم لسان القال ابكم وذكر الذهبي في سيره أن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أنه أهدي لأبيه الإمام ثلاث شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ الشعره فيضعها على فيه ويقبلها قال وأحسب اني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها ثم يشربها يستشفي بها ثم أوصى عند موته أن يُجعل على كل عين منه شعره والثالثة على لسانه وحاله حبه سيط بقلبي ما أنا عنه بسالي ولو أنني قد ظفرت به لاوقفت نفسي على خدمته ولما أخبر ابن سيرين كما في الصحيح بأن عنده شعرا من شعر رسول الله أصابه من قبل انس رضي الله عنه قال عبيدة بن عمرو رحمه الله لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها قال الذهبي معلقا ما مضمونه وهذا القول من عبيدة معيار كمال المحبة فهو يؤثر شعرة نبوية على كل ما في الأرض من ذهب وفضة قاله عبيدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة ثم أردف يقول فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بإسناد ثابت شعرة منه أو شسعا لنعله أو قلامة ظفر أو شقفة من إناء شريب فيه فلو بذل غني معظم امواله في تحصيل شيء من ذلك عنده ما عد سفيها ولا مبذرا فابذل مالك عبد الله في زورة مسجده الذي بناه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده والتذب بالنظر إلى احد واحبه فقد كان يحبه وتنعم بالحلول في روضته وقبل حجرًا مكرما نزل من الجنة كما قبله فلو ظفرنا بالمحجن الذي أشار به إلى الحجر ثم قبله لحق لنا أن نزدحم عليه ونقبله ونبجله ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أفضل من تقبيله إلى آخر ما قال رحمه الله هذا مضمون قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من سبعمائة سنة فأمنيته أن يغفر بإسناد ثابت بقلامه من ظفر رسول الله أو شعرة بكل ما على الأرض من ذهب وفضة ونحن بعد أكثر من ألف سنة نقول بقوله ونتمنى أمنيته ونرجو أن يصدق فينا وفيه قوله صلوات الله وسلامه عليه من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو راني بأهله وماله زعموني احب هندا ومي قد اتى الزاعمون شيئا ذريه ما له هند ولا لمي نصيب في فؤاد امرئ احب النبي احبابنا والذي جلت له الاسماء ما اخترت من دونه ليلى ولا وإني واني لارجو بحبي له ليوم المعاد نعيما وجنه تبارك رب الذي بارك وصلى عليه كما بارك مبارك في سائر الاحوال في الذات والاقوال والفعال انه مبارك كله جعل الله البركه في لباسه وآلاته ومتاعه وما اتصل به وليس ذلك لغيره هذه أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كما روى مسلم في صحيحه تخرج لمولاها عبد الله جبه طيالسه كسروانيه فيها شيء يسير من ديباج وتقول له هذه جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وقد كانت عند عائشة حتى قبضت قالت ثم قبضتها بعدها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها بها الله كم من عليل شفى إذا ما أراد امرؤ وصفها فماذا عسى بعد ذا ان يقول روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة اهدت له صلى الله عليه وسلم بردة قد نسجتها بيديها فأخذها محتاجا إليها ولبسها ثم خرج وإنها لإزاره فقال رجل يا رسول الله اكسنيها ما أحسنها فقال نعم وما قوله للسائلين سوى نعم نعم وقف عليه لسائليه كأن لم يدر في الألفاظ ما لا دخل وخلعها له ووالله ما خيب يوم سائله كأن أيديه في الناس ما خلقت إلا لبدل الايادي والعطيات فلامه أصحابه وقالوا ما أحسنت أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال الرجل رجوت بركتها حين لبسها ولعلي أكفن فيها قال سهل رضي الله عنه فكانت له كفنا والكرب ولأ والعناء قد انجلى والبؤس أدبر والهنا قد أقبل وفي تاريخ الإسلام ما مضمونه أن معاوية رضي الله عنه في مرضه قال لمن حوله لقد كنت اوضيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنزع قميصه وكسانيه فرفعته وخبأت قلامه من اظفاره فإذا أنا مدت بسون القميص على جلدي وجعل القلامه مسحوقه في عيني فعسى الله ان يرحمني ببركتها ارجو النجاة بحب المصطفى وبها واللطف عند التفاف الساق بالساق وان شوقي له من فوق ما اصف له الهوى والجوى والحب والشغف تبارك رَبِّ الذي بارك وصلى عليه كما بَارَكَ انه صلى الله عليه وسلم مبارك كله مبارك عرق طيب الريح وليس ذلك لغيره اذا عرقت وجناته خلت انها خليط من والمسك ينفح يميل اليها كل قلب ويجنح وكل اناء بالذي فيه ينضح. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها فجاء ذات يوم فنام على فراشها فقيل لها هذا رسول الله في بيتك وعلى فراشك فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها وجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره في قواريرها ففزع صلى الله عليه وسلم وقال ما تصنعين يا أم سليم قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت وكان يأتيها فيقيل عندها فتجمع عرقه وتدوف به طيبها فما شم طيب كطيبها فطيبها الطيب قد أربى على نشر الرياحين والنسرين والآس وكان لها سك فإذا ما نام صلوات الله وسلامه عليه أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في ذلك السك فلا تسل عن طيبه لما حضرت الوفاة انس رضي الله عنه اوصى ان يجعل في حنوطه من ذلك السك الذي يحوي شعره وعرقه فجعل في حنوطه ليلقى الله به فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه كان صلى الله عليه وسلم عظيم البركة بارك الله في الآنية والأوعية التي استعملها أو مسها ولو مرّة حدث أبو حازم كما في الصحيح أن سهل بن سعد رضي الله عنه أخرج لهم قدحا فاخبرهم أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في سقيفة بني سعدة فسأله أبو حازم ومن معه ذلك القدح ليشربوا فيه فأعطاهم فشرفوا فيه ماء أو شرابا أحلى لديهم من الحلوى على شغبي ولذة التمر والربمان والضرب وكان عند أنس كما في الصحيح قدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد انصدع فسلسله بفضه يقول رضي الله عنه لقد سقيت رسول الله فيه أكثر من كذا وكذا سقيته به الشراب كله قال البخاري ولقد رأيته بالبصرة وشربت فيه قال ابن شقيق وأنا رأيته وشربت فيه وحاله غدا انسي به وسكون جاشي وصرت كأنني خامرت خمرا معتقتا وواصلت الوصال وتخبر ام سليم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما ولها قربة معلقة فشرب منها فعمدت إلى ما مسه من القربة فقطعته وأمسكته عندها حفظا لموضع فمه وما مسته يده للتبرك به وذا أبو بردة رضي الله عنه يقول كما في الصحيح قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لانطلق معي إلى منزلي لأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه فانطلقت معه فأسقاني في ذلك القدح سويقا وأطعمني تمرى وصليت في مسجده ومثله ما اورده الذهبي في سيره أن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال مخبرا عن أبيه ولقد رأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها فسبحان سبحان من بارك وصلى عليه الذي بارك تبارك الله الذي حباه تلك البركه بارك الله في يده فما مس بها شيئا او مسحه الا ظهرت فيه اثار البركه وشفا الله بهذا المرض من مرض ذا ابو جحيف رضي الله عنه يخبر كما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه بالهاجره فأوتي بوضوء فتوضأ منه ثم أخذ بلال فضل وضوئه فرأيت الناس يبتدرونه فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه فعلى محبته القلوب تزاحمت والمورد العذب كثير الزحام وعاد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جابر رضي الله عنه فوجده لا يعقل مغمن عليه فدعا بماء وتوضا فيه ثم رشه عليه فافاق وذهب ما به وفي الصحيح ما مضمونه عن جابر عطش الناس يوم الحديبيه وكان بين يديه رقوه فتوضا وجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب إلا ما بين يديك يا رسول الله فادخل يده فيه وفرج بين اصابعه وقال حي على الوضوء والبركة من الله فجعل الماء يثور من بين أصابعه ويتفجر كأمثال العيون فتوضأ الناس وشربوا منه يقول جابر فجعلت لا ال ما جعلت في بطني منه اذ علمت أنه بركة ويقول ابن مسعود فجعلت لا هم لي إلا ما أجعل في بطني التمس البركة لقوله والبركة من الله قيل لجابر كم كنتم يومئذ قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمس عشرة مئة فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه وثبت أنه في مسيره إلى تبوك مر على عين تبوك وهي تبض بشيء من ماء فغرفوا له بأيديهم منها ماء قليلا ثم غسل وجهه فيه ويديه ثم أعاده فيها فجرت بماء منها مرزاد بن إسحاق حسه كحس الصواعق فاستسقوا منه جميعا وذا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كما في الصحيح بعثه صلى الله عليه وسلم في رجال إلى أبي رافع اليهودي ليقتله لأنه كان يعين عليه فذهب ولم يزل يتلطف حتى دخل عليه حصنه وقتله في مخدعه ثم خرج دهشا حتى انتهى إلى درجة الله فوضع رجله وهو يرى أنه قد انتهى إلى الأرض فوقع فانكسرت ساقه في ليلة مقمره فعصبها بعمامة وانطلق إلى أصحابه قائلا قد قتل الله أبا رافع فالنجا ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه وبشره فقال ابسط رجلك فبسطها فمسح عليها بيده فكأنه ما شكاها قط فسبحان سبحان من باركه وصلى عليه الذي باركه واشتكى سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه كما في الصحيح شكوى شديدة بمكة فجاءه يعوده ثم وضع يده على جبهته ثم مسح بها وجهه وبطنه وقال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته فشفاه الله وعاش بعدها مده وكان يقول ما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة تدب دبيب البرء في كل مفصلي ومسح على رأس السائب بن يزيد في مرضه ودعا له بالبركة ثم توضأ فشرب من وضوئه فأذهب الله ما به ورؤي جلدا معتدلا وهو ابن أربع وتسعين سنة ومسح على رأس عمير بن سعد وبارك فمات وهو ابن ثمانين وما شاب شعره ومسح على راس قيس بن زيد فمات وهو ابن مائه سنه وراسه ابيض الا ما مرت عليه يد رسول الله فلم يبيض فكان يدعى الأغر ومسح على وجه قتاده بن ملحان فكان لوجهه بريق ولمعان إلى ان لقي الله الواحد الديان وشكا اليه ابو هريره النسيان كما في الصحيح فأمره فبسط رداءه ثم غرف بيده فيه ثم قال ضمه قال فضممته فما نسيت شيئا بعده ونضح في وجه زينب نضحة من مما فكان في وجهها من الجمال ما لا يكاد يكون في مثلها من النساء وكان إذا صلى الغداه جاءه خدم المدينة بأنيتهم فيها الماء فما يأتون بإناء ولو في الغداه البارده إلا غمس يده فيه وثبت أنه مسح بيده على رأس ووجه أبي زيد بن أخطب وقال اللهم جمله فعاش مئة وعشرين سنة ولم يعلو البياض إلا يسيرا من رأسه ولحيته ولم يزل منبسط الوجه حتى لقي ربه تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه إنه مبارك صلى الله عليه وسلم قد بورك دعاؤه ما دعا لأحد إلا أجابه الله ولا دعا في شيء إلا باركه الله أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فاستأذنوا رسول الله في نحر نواضحهم فأذن لهم لكن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن فعلوا قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل ازوادهم ثم ادعوا الله عليها بالبركة فقال نعم ودعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجيء بكف بكف من ذرة والآخر بكف تمر والآخر بكسره حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا عليه بالبركه ثم قال خذوا في اوعيتكم قال فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا وعاء في العسكر الا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله والجيش ثلاثون الفا أو يزيدون فقال صلى الله عليه وسلم اشهد الله لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنه لها في السمع جرس مستطاب إذا سابت وفي الأعماق عمق وتستلب العقول وتسترق ولحق بجابر كما في الصحيح في غزو وهو على ناضح له قد اعيا فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل وقدامها يسير ثم قال له يا جابر كيف ترى بعيرك قال بخير قد أصابته بركتك يا رسول الله ومسح على رأس عبد الله بن بسر ودعا له فطال عمره وختم له بخاتمة حسنة فمات وهو يتوضأ وعمره مئة سنة ودعا لسعد بن أبي وقاص اللهم استجب لسعد إذا دعاك فما دعا إلا استجيب له ودعا لأم أبي هريرة بالهداية فهداها الله ودعا لأبي هريرة ان يحببه الله إلى عباده فما خلق مؤمن يسمع به أو يراه إلا أحبه واتاه يوما بتمرات وقال يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركه فدعا له فيها بالبركه وقال خذهن فاجعلهن في مزودك وكلما اردت أن تأخذ منه فادخل يدك فيه ولا تنثره نثرا قال ابو هريره فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وشقا في سبيل الله واكلت منه بقيه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياه أبي بكر وعمر وعثمان ثم نهب لما قتل عثمان فكان يقول وقد توالى عليه همان هم فقد الجراب وهم قتل عثمان للناس هم ولي همان بينهم هم الجراب وهم الشيخ عثمان واعطى كما في الصحيح عروة البارقي دينارا ليشتري له به شاه فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار وجاء بدينار وشاه فدعا له بالبركه في بيعه فبارك الله له حتى قيل لو اشترى التراب لربح فيه ودعا فيما ثبت لعبد الرحمن بن عوف بالبركة وقد هاجر وترك كل ما يملكه بمكة فسيقت له الدنيا وبورك له حتى نقل عنه أنه قال لو رفعت حجرا لرجوت تحته فضة أو ذهبا ودعا لأنس رضي الله عنها اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فكثر ماله وولده وبورك له دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج البصرة تسعة وعشرون ومئة كما حدثت ابنته أمينة وكان له بستان فيه ريحان يشم منه ريح المسك ويحمل في السنة مرتين وبورك له في عمره حتى قال يوما لم يبق غيري أحد ممن صلى إلى القبلتين تبارك رب الذي باركه وصلى عليه الذي باركه إنه صلى الله عليه وسلم مبارك أينما كان ما باشر شيئا إلا باركه الرحمن حدث عبد الرحمن بن أبي بكر كما في الصحيح بما مختصره كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة وجاء رجل مشرك مشعن طويل بغنم يسوقها فاشترى منه صلى الله عليه وسلم شاتا فصنعت وأمر بسواد البطن أن يشوى الكبد قال عبد الرحمن ويم الله ما في الثلاثين والمئة أحد إلا حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأه لا فسبحان سبحان من بارك تبارك رب الذي باركه وصلى عليه كما باركه وبعد إخوتي هذا رسول الله أكرم الخلق على الله سماء لا يطاولها سماء وبحر لا تكدره الدلاء وسلسال به يروى الضماء وما أضلت مثله الخضراء فضلا ولا أقلت الغبراء له الهلال جبين والسما رتب والنجم قرط وبدر التم مرآة كغمام لم يزل صيبه واكف الديمة آن بعد آني ما ثناني عنه ثاني إنني فيه وربي ثمل لم اذق راحا وما طفت بحاني وفضله يعيا به بناني ومنطقي فالاذن من عناني وما أنا في الحديث عنه إلا معرف بنفسي لا معرف به فما هو بالنكره حتى أعرفه ولا بالخفي حتى أجليه ولا بالمغمور حاشاه حتى أعلن عنه هو في الأرض أحمد ومن يجهله وفي السماء محمود فمن نظيره هديه فينا دواء نافع في كل علة من أراد أن يسمع له فليتحدث عنه ومن أراد أن يقرأ له فليكتب عنه ومن أراد أن يعرف فليعرفه وعرف نفسه بالحديث عن وعد ما له من السجايا يعيا به البليغ والعيايا وما له من الخلال بادي لكل حاضر وكل بادي صلى عليه بارئ العباد ما امطرت سحب وسال وادي باركه الله رب العالمين كتابه مبارك يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين وهو رحمه للعالمين ومنة على المؤمنين وحجة على من أرسل إليهم أجمعين ذات مباركة ورسالة مباركة وآثار مباركات عنها العبارات كلت والإشارات نورها أبدع من شمس الضحى ليس في مشكاتها نقطة غين لم تر العين لها مثلا ولا خطرت صافها في أذنين وهي معشر الاخوه هبة وتكريم من الله لنبيه ومصطفاه مخصوصة به لا تجوز لأحد سواء لا يدعيها بعده من مدعي من ادعى مثلا فذاك المفتري فالقول بأن التبرك بآثار غيره يجوز قول لا شك في بطلانه وأعظم برهان على بطلانه أن الصحابة أنفسهم لم يفعلوا ذلك بغيره ولو كان خيرا لسبقونا إليه فما نقل عن أحد من الصحابة أنه تبرك بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وليس في الأمة خير منهم بعد النبي فمن قاس غيره عليه في هذا الباب فقد جانب بالصواب ولم يات ببرهان من سنه او كتاب او اثر عن واحد من الاصحاب فميز وقف مثل الصحابه لا تكن كخابط ليل واحذر الزيغ والجنف وبادر اذا شئت النجاه لهديهم تمسك به في كل حال ولا تخف فمن لم يزن افعاله بهم غدا كمن يجمع التطفيف ذي الكيل والحشف ويا امه خاتم الانبياء اذا مادج الليل البهيم واظلما فما النور الا في هدى اكرم الورى ان التبرك باثاره ثابت كما مر انفا وحكمه باق على المشروعيه ابدا لكن اثاره في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بها لعدم الادله القطعيه اليقينيه التي تثبتها كما قال العلماء لا سيما انه قد مر عليها اكثر من أربعة عشر قرنا وإمكان الكذب وارد في نسبتها كما وضعت الاحاديث ونسبت إليه كذبا وزورا فلا تحملنك العواطف يا عبد الله على التبرك بآثار لم تثبت له يقينا وقطعا ويبقى التبرك الأسمى والاعلى في اتباعه حقا والسير على منهاجه ظاهرا وباطنا من حقق ذلك حاز من بركات الدنيا والأخرى ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا ومن حاد عن نهجه قد هوى سواء درا ذاك أما درا وذاك جهول عريض القفى فشر الأمور اتباع الهوى وخير الهدى هدي خير الورى صلى عليه وابنها ما وابن همى وما نجوم زينت وجه السماء أيها الجيل تعرف على المصطفى واخبر أنه تكن من محبته في مزيده المحبة ثمرة المعرفة فمن عرفه بشمائله ودلائل نبوته احبه وترسخ الايمان بصدق نبوته في قلبه ومتى تحققت محبته في قلب اتبعه ووقره واخذ في هيبته واجلاله بما ياخذ به نفسه لو كان بين يديه فاعرف الناس به الصحب فحسب من اجل ذا اضحى اليه أحب من كل من على اديم الارض دب يخرج المشركون بزيد رضي الله عنه ليقتلوه ويقول قائلهم له انشدك الله يا زيد اتحب أن محمدا في مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك فيقول لا والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو تصيبه شوكة تؤذي وأني جالس في أهلي ولو رام قسمة عمري له لمرض له العمر إلا مشاع وإنه هو مني مهجتي صفقت على راحتيه بياعة واستقبلت امرأةٌ من الأنصار يوم أُحُدٍ بابنها وأبيها وزوجها وأخيها شهدًا فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بخير، قالت اسمحوا أرأ وقالت إذ رأته قولًا ينقلوا كل مصيبةٍ سواك جللوا وذا أنس رضي الله عنه يقول ما معناه؟ ما شممت مسكةً ولا عنبرةً أطيب من رائحته وما مسست باجة ولا حريرة ألين من كفه لكأني أنظر إليه وأسمع نغمة وإني لارجو أن القاه يوم القيامة فأقول خويدمك يا رسول الله ويعيش بعده أكثر من ثمانين سنة ما من ليله إلا وهو يراه ثم لا يملك عينيه وحاله ما طاب لي من بعده عيش ولا قلبي شفي ونقل الحافظ بن حجر ما فحواه أنه صلى الله عليه وسلم خطب سناء بنت أسماء فماتت فرحا فلا تنكرن لها صرعة ومن فرح النفس ما يقتل ودخل كابس بن ربيعة على معاوية رضي الله عنه فقام عن سريره ونظر إليه ثم تلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه وأرضى لأن فيه شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصي جابر الجلسات التي جلسها معه ويفاخر بها قاحلة جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة أني أن جابر لو أن يوما منه أو مجلسا يباع بالدنيا إذا ما غلا ويقسم جرير بن عبد الله والله للساعات التي رأيت فيها رسول الله أحب إلي من بقية عمري ولوجدت أن تزداد فهو الذي لو تشترى لحظه منه بعمري لم تكن غاليه رضي الله عنهم وارضاهم وأسبغ في فردوس الجنة قراهم سائلين الله ان يجمعنا واياهم وعلى ذا جرى اتباعه على مر العصور وان لم يروه ولم يصحبوه فعذب حلاه وخصب هداه لهم روضه ولهم كوثر عظموا حديثه وعملوا بسنته فلا يعدلون بقوله قولا ولا يرون كفعله فعلا تجشموا مشاق الرحلة في طلب حديثه وتبليغه والعمل به وأحبوه وحال محبه إنه كالسمعلي والناظري ولولا هديه ما طبت نفسا ولم يخضر لي في الدهر عود الإمام أحمد رحمه الله لم يترك حاضرة نقل إليها حديثه إلا دخلها ومكث في الرحلة سبعا وثلاثين سنة يكتب فيها حديثة ولم يكتب حديثا إلا عمل به وصاحبه يحيى بن معين في تلك الرحلة وأمنيته على الله أن يموت في المدينة فجاد الله عليه بأعظم من أمنيته فمات بالمدينة وفي الروضة الشريفة وغسل على الألواح التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام مالك رحمه الله لم يبرح المدينة إلا حاجا أو معتمرا قد اكتفى بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده تغير لونه وانحنى حتى يصعب على من حوله ولا يركب دابة بالمدينة ولا يدخل المسجد إلا معتما إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى في من قال تربة المدينة ردية بضربه ثلاثين درة وحبسه وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربه دفن فيها رسول الله يزعم انها رديه وما حدث ماشيا او متكئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب ذو درجات لا تعد وقد نالوا اعاليها بين المحبين سعدت اعين هو وقرت والعيون التي رأت من يا امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ريدوا من هديه عذبا زلالا فثم المورد العذب الزلال صياغة الحياة وفق شرع الله بركة سنية خذوها من الوحي بيضانقية يقول رب البرية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وعن أهل الكتاب قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم تعلم كتاب الله وتعليمه وتلاوته وتدبره والعمل به وصياغة الحياة وفق منهاجه بركة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته نصر السنة بركة ورفعة رفع الله المتوكل بنصر السنة ونالت بركة نصر السنة ذريته فجعل الله عامه خلفاء العباس من ذريته العمل بالسنة بركة روى صخر رضي الله عنه اللهم بارك لأمتي في بكورها ثم لم يزل يبعث غلمانه في تجارته أول النهار عملا بما روى فاثرى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 ومرنا بالعقل الأصابع وسلت القصعة وأكل اللقمة الساقطة إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة تسحروا فإن في السحور بركة لا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين زيت الزيتون اضواء ما يسرج به وخير ما يؤتدم به كل الزيت والدهن به فإنه من شجره مباركة ماء زمزم ماء مبارك بل خير ماء على وجه الأرض طعام وشفاء وهو لما شرب له لمن صحت نيته ولم يشربه مجربا بالاستغفار والتوكل والصدق في المعاملة تستجلب البركة إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما مجالس الصالحين مباركه اقتداء بهم وانتفاعا بعلمهم واستماعا لوعظهم هم القوم لا اشقى بهم جليسهم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فقال بركه او بركتان لا اعلم ما يجزئ عن الطعام والشراب الا اللبن وقال يا امهان اتخذي غنما فان فيها بركه وقال إن من الشجر لما بركته كبركه المسلم وهي النخلة ومن أفطر فليفطر على تمر فإنه بركة والبركة مع الاكابر فالزم غرزهم فالناس من غيرهم سلكم بلا درر ولا نظام وأجفان بلا مقلي التحلي بطاعة الله يمن وبركة وفي الزمان الفاضل والمكان الفاضل أعظم بركة والتولي عنها شؤم وهلكه ولا دليل موصل للجنة مثل كتاب ربنا والسنة فدونك فاسحب الذيل الرفل إلى الطاعات كيما تتحلى وكب مجهد النفس في نيلها ولا ترقب عسى أو لعل فما المغبون إلا من تولى وما المغبوط إلا من تحلى أيها الجيل اغنم حياتك في المعالي لا تكن كلا على عم بها أو خالي فالحي اخلق أن تقاس حياته بعظائم الأعمال لا بليالي لا تقنعن بدون واطمع إلى كل غالي العمر الحقيقي للعبد لا يقاس بسنوات حياته لكنه يقاس بقدر ما أودعه فيها من صالحات تبقى له بعد هذا صديق الأمة رضي الله عنه وعم من ترضى عنه موقف أرضى الرسول فيه بفعله وقوله بفيه وهب كل ما يملكه نصرة لله ولدينه ولرسوله ثم ولي الخلافة فقضى على فتنه الردة وأنفذ بعث أسامة وجمع القرآن وثبت الأمة على منهاج النبوة وختم خلافته بواحده من خير مناقبه وهي استخلاف عمر رضي الله عنه كل ذلك في سنتين ونصف السنة وذا عمر رضي الله عنه وعن ترضى عنه عز به دين الهدى وظهرا وبالخلال الخالدات اشتهرى كالشمس في كبد السماء محلها وشعاعها في سائر الآفاق وقد امر الاسلام ونشره شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى رفرفت راياته على ما يسمى اليوم بفرنسا وروسيا ودون الدواوي وارخ بالهجره ووسع المسجد النبوي وجمع الناس في التراويح على أبي وحاسب المولاه وقرب اهل السابقه في عشرة أعوام ونصف عام وذاكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما مال بالدنيا وما مالت به ولي أمر الأمة فجدد لها الدين وساسها بالعدل وقدم لها القدوة من نفسه واختار لها البطانة الصالحة وعزل ولاة السوق ووسد الأمر لأهله وأصلح أخطاء من قبله فسعيدت رعيته وبوركت ولايته وأضح الفقير يؤتى بالصدقة فيقول قد اغناني الله من فضله كل ذلك في سنتين وبضعة أشهر وذاكم إمام دار الهجرة مالك رحمه الله جد في طلب العلم حتى أدركه ثم عمل به ثم جلس في الروضة فعلمه صنف موطئه في أربعين عاما وعرضه على عشرين فكلهم عليه فهو وما كان لله يبقى وذاك محدث الشام ابن عساكر رحمه الله طلب العلم في السادسة وجمع ما لم يكد يجمع مثله وصنف تصانفه التي اربت على المئه ومنها تاريخ دمشق في حوالي مئة مجلد من المخطوطة حتى قيل ان ما صنفه بيده لو وزع على عمره مذ بدا تصنيفه لوجد لو أنه كان يكتب في اليوم أكثر من أربع مئة صفحة ومعذا يختم القرآن كل جمعه وذاكم شيخ الإسلام ابن تيمية له هامة بالهدى مفعمه تلذذ بالعلم إذ غيره تلذذ بالمال والأوسمة حفظ القرآن في صغره وسمع من الشيوخ في السابعة عشرة ودرس في الحادية والعشرين لذته في العلم ونشره وتدوينه والعمل به قدرت مصنفاته بخمسمائة مجلد وأربعة آلاف كراس أو أكثر وبلغ ما يكتبه في اليوم والليلة أربعة كراريس ألف الحموية في قعدة مستوفزا بين صلاة الظهر والعصر ولقي ما لقيه بسبب فتاواه حتى مات في سجن القلعة وما مات علمه فعلمه اليوم أكثر انتشارا منه في عصره يا رب حي تراب القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب وذي زبيدة أدركت حين حجت ما يواجهه الحجاج من صعوبة لقلة المياه في مكة فأمرت بإجراء عين من وادي نعمان إلى المشاعر المقدسة ولو كلفت ضربة الفأس فيها ديناراً أو أكثر منه عمل يستنطق الافواه بالترحم عليها كل ارتوا حاج أو اغتسل أو توضأ منذ ألف ومائتي سنة وألف وألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب هي النفقة ولما جاء لها بدفاتر الحسابات أمرت بطيها وقالت ما فحواه عمل عملناه لله ليس بالمغبون حقا من شرى أخرى بماله وذاكم الشيخ الداعيه المهندس محمد توفيق رحمه الله تفرغ تفرغا تاما لمراسلة الأجانب والرد على استفساراتهم طوال حياة ناهزت تسعين عاما لا يدع من يراسله بصدد دعوة الإسلام حتى يعلن الشهادة أقصر مراسله انتهت بإعلان إسلام رجل ألماني استمرت شهرين وأطول مراسلة كانت مع رجل تشيكي تربطه به صداقة استمرت سبعة عشر عاما زاره بعدها في القاهرة وقال إنني أحمل لك مفاجأة ثم أعلن الشهادة راسل مئة ألف واسلم على يديه أربعة آلاف إنهم حقا جبال من معالي وإذا ما الأرض كانت شوكة خطر فيها على غير نعالي كلما ازدادت بلا أعظمهم نشرتهم سمع غير بوالي لا تقول تلك قبور إنما هي أصداف على خير لآلي لا تدرك المعالي بالاماني لكن بعزم ما له مداني إن اللآلي وراء الأخضر الطامي فشمرا في صالح الاعمال وكل ما يحب ذو الجلالي فالعمر لا يقاس بالأعوام لكنه بصالح الأعمال وليس يوم بمردود إذا ذهب أيها الجيل كن فاعلا دائما فالرفع مأمول أو لا تلمه إذا ما ناب مفعول ومثال النحو في العصر السميط فاعل مرفوع القدر والذكر والضد مفعول بلا ذكر ولا قدر من بطن أمه إلى القبر واختر أيها الجيل سف التراب اهون من الوقوف على الأبواب إلى الله رغبا دوما فإن الله مولاك متى ترغب إلى الناس تكن الناس مملوكا الرزق بيد الله وحده لا يملكه أحد غيره ولن تموت نفس حتى تستوفيه وفي السماء رزقكم وما توعدون فان كتب الله رزقا اتاك وان حاول الناس ابطاله ومن يستعذف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله فاسترزق الله واستعنه فانه خير مستعانه واعلنها كما اعلنها عطاء لما قام بواجبه ثم سئل عن حاجته فقال ما لي الى مخلوق حاجه أبصرت أبواب البلوك تغص الراجين إدراك العلا والجاه فأنفت من ذاك الزحام وأشفقت نفسي على إنضاء جسم الواهي ورأيت باب الله ليس عليه من متزاحم فقصدت باب الله فإن ترد محض الهنا وراحه إلى الأبد لا تنتظر من أحد أو أحدا أو لأحد وقرأ على سمع الزمان قل هو الله أحد لا أحوج الله الكريم إلى أحد أيها الجيل ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم الصلاطين والسادات والأمراء جالس الفقراء والمساكين وأحسن إليهم وأحبهم وارحمهم وادن منهم صحبتهم توجب لك الرضا برزق الله وتعظم عندك نعم الله وتدفع للإكثار من الثناء على الله وتوجب عليك الحياة من الله ومعهم لن تزدري نعمة الله ذا سيد ولد آدم أجمعين عليه صلوات وسلام رب العالمين يسأل الله المساكين وأن يحشر في زمرة المساكين ويقول أبغون ضعفاءكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فليس العيش بعدهم بعيش وليس الناس بعدهم بناس ولا حبذا بلد بعدهم وإن أوطنوه فيا حبذا أيها الجيل لا سلم المال إذا العرض سلم فمن دون عرضك يا أشهب كن ضيغما في كفه مخلب والموت في انيابه والهلاك اغلى ما يملكه المرء دينه وعرضه واخر معقل لصيانه الحرم ما اودعه الله تعالى في نفس الادم السوي من غيرة على عرضه العربي في جاهليته شديد الغيره ليس لديه في حفظ عرضه مواربه ولا هواده بل تجاوز حد الغيره فكره البنيه ووادها حيه ماله أسهل ما يجود به لحفظ عرضه ومن قوله أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال أحتال للمال إن اودى فأكسبه ولست للعرض إن اودى بمحتالي وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي تموت الحرة الشماء جوعا ولم تأكل بثديها بحالي منهم من لم يتزوج امرأة قد تزوجت غيره واذا ما طلق امراه ما جرا احد على الزواج بها من شده غيرته وجاء الاسلام فاقر الغيره وهذبها وطهرها وميز المحمود منها عن غيره فالغيره في ريبه مما يحبه الله وفي غير ريبه مما يبغضه ومن قتل دون عرضه فهو شهيد الغيره جوهر الرجوله وايه عمق الايمان ورسوخه ولا احد اغير من الله ولا بشر اغير من رسول الله من لا غيرة له لا دين له ومن يقبل الدنيه في اهله من اخبث خلق الله لا ينظر الله إليه العرض دره والغيرة جنه والغيور يأبى ان يدخل لمحارمه ما يهدم الحيا والعفه والطهر والحشمه وتانف نفسه ان يخلو اجنبي بمحارمه ولو كان له به صله ولا يرضى بتبرجهن ولا بسفرهن من دون محرم يحرم عليه ولا ان يكن مهينات ممتهنات ابدا فهو يعيش في ظلال قول المولى الرجال قوامون على النساء يغار عليها أن ترى الشمس وجهها بغير حجاب والمحب غيور حداؤه ان غاب عن سربه الراعي الحفيج به تولت السرب عنز منه جرباء ونداؤه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا والعرض اشرب خصلة ومترتقى للعرض ريب لم يفارقه الدرن فحام عن عرضك واستبقه كما يحامي الليف عن لبدتيه وكن رجلا امرا ناهيا شحيحا شحيحا على عرضه وان كان في ماله متلفا وقلها كما قالها الشنبرا اذا ما جئت ما انهاك عنه ولم انكر عليك فطلقيني فانت البعل يومي ما اذ انفقومي بصوتك لا ابالك فاضربيني ان من كان كليث دين يوب ومخالب لم تعث في عرضه الوضاح الحاض الثعالب وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته وما العز الا للانوف الحميه وكم بين ذي انث حمي وحامل موارن قد عودنا جذب الاخشته واذا ملكنيف اضحى وعاء يحفظ المسك ان في الموت خيرا يا ابن الاسلام هون عليك وكن بربك واثقا لا تيأس مهما دهاك من الأسى كم فرج بعد إياس قد أتى وكم شرور قد أتى بعد الأسى ما غيرت تبر الحرارة حرقه كلا ولا أخفى الظلام الفرقد لن يعتري اليأس والاحباط قلوبا مطمئنة بذكر الله معتزة بوحي الله واثقة بنصر الله ولو أجلب عليها جميع خلق الله لأنها لائذة بالله ومن لاذ بالله نال المعالي ومد له الله حبلا متينا وموقنة أن الأمر لله وقد قضى أن العاقبة للحق وأهله ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله هل كان فرعون يظن أن الرضيع موسى الذي تربى في كنفه سيقود دعوة تذهب ملكه وجنده هل كان الملأ من قوم فرعون يتوقعون أن أولئك الضعفة من بني إسرائيل المستعبدين لهم سيرثون مصر بعدهم وينكحون نساءهم ويتمتعون بخيراتهم هل كان الملأ من قريش بالسنه الخامسه الخامسة وهم يعذبون فتيه صغارا بمكة يتوقعون أن هؤلاء الفتية بعد عشر سنين سيقتلونهم ويلقونهم جيفا في قليب بدر هل دار بخلد التتار المغول الذين دمروا خوارزم واستباحوا أرضها ونساءها وذراريها؟ أن الطفل قطز الذي باعوه بعدما خطفوه سيكسر دولتهم في معركة عين جالوت بعد ثلاثين سنة من خطفه وبيعه ما دام مجد لطاغ رغم سطوته ولا ارتقى من على طغيانه اعتمد القوة الحق رغم الماكرين به وما سواه قد استعلى وما صمد تكالب الأحزاب على رسول الله وصحبه ونقضت العهد يهود بني قريظه وانسحب المنافقون يقولون إن بيوتنا عورة ويولولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة وزلزل المسلمون زلزالا شديدا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما والنتيجة أبشروا معشر المسلمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين ولسان الحال لأعوان الشياطين اجمعوا أمركم وكيدوا كيدكم فما أنتم ببالغين إلا ما يبلغه من يريد أن يغطي الشمس بكمه أو ينفخضوا البدرب فيه ليطفئه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا ينصرن الله من ينصره لا يأس فالعاقبة للمتقين وشتان بين من يدافع عن حق محض مبين وبين من جند نفسه يدافع عن باطل ينداله الجبين فأي الفريقين احق بالأمن إن كنتم تعلمون قضى الله ولا راد لما قضى إن الباطل كان زهوقا وإن كيد الشيطان كان ضعيفا مكر وكاد ودبر القياصرة والاكاسره فذاقوا ذل الدنيا قبل عذاب الآخرة وسيذهب خلفهم الفاجر كأمس الدابر ما لهم من شاكر أو ذاكر فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يفن الخليط وتلقى التبرق السلماء وبسمة الحق فجر لا يطاق له رد ولو حشدوا في وجهه الظلماء لا يأس إنها أمة مباركة محمية محفوظة رغم المكائد المدبرة والغارات المدمرة فالصليبيون راموا حطمنا يوم حطين فابوا بالتلف والمغول اغتنموا فرقتنا فاعترضنا سيلهم حتى انكشف واليهود اليوم جاءوا آخرا ورجوا ما لم ينل من قد سلف ذاك وعد الله لن يخلفه قد رواه خلف بعد سلف ليل ويعقبه فلق فلما التشاؤم والقلق أمة تغفو لكنها لا تنام وتمرض لكنها لا تموت يموت علم ويولد علم يغرب نجم فتشرق شمس يموت ابن عبد السلام فيولد بعده بسنة شيخ الإسلام وفي الوقت الذي تسقط فيه الأندلس وتسلم مفاتيح غرناطة كان محمد الفاتح قد افتتح القسطنطينية واضحت التركية بنور الإسلام خافقة شامخة في الوقت الذي ظنت اوروبا النصرانية أنها محت الإسلام من الغرب إذا بنور الإسلام يأتيها من الشرق في الوقت الذي يحارب فيه الإسلام اليوم بضراوة من الغرب هو اليوم أعظم ما يكون انتشارا في الغرب حتى لقد صرح أحد مكاتبهم للإحصاء أن ألمانيا بعد ثلاثة عقود ستصبح دولة إسلامية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله موتم نوره ولو كره الكافرون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلقون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واعلموا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أنثالكم والحق يعلو والأباطل تسفل والحق عن أحد حكمه لا يسألوا وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل واليسر بعد العسر موعود به والصبر بالفرج القريب موكلوا يا عباد الله فثبتو وبكتاب الله فاستمسكو وعلى السنة بالنواجذ عظو ويرمى الليل بظلمائه فوق الرواب واعتزاب الرياح وقد تعالى فيه صوت النباح واستنسرت فيه البغاث التي يعجبها في الليل خفق الجناح وصارك مرعبا مظلمة فبشروا الدنيا بنور الصباح أيها الجيل فر إلى الرحمن لا منه ولا تكل الفرار قط مهملا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا اقطعوا جل أوقاتكم في التعبد لله والاشتغال بذكره وشكره تعالى ففي ذلك النجاة من كل فتنة ومحنة وبلاء ليس لدفع البلاء ورفعه إلا الذل والاستسلام والاستكانة والتضرع لله رب العالمين قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في إلى يوم يبعثون واستعينوا بالصبي والصلاح استيقظ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه كي يصلين وأقسم وهو الصادق الأمين والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم قال ومن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه تعقلا وحِكماً وأناتاً وحلما وتفاؤلاً عبد الله وفراراً إلى الله واصبر فما الفائز إلا من صبر فهذا اوان الصبر ان كنت حازماً على الدين فاصبر صبر أهل العزائم فمن يتمسك بالحنيفية التي اتتنا عن المعصوم صفوة آدم له أجر خمسين مرئ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الاكارم فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وكن بأمر الله في اشتغال ولازم ذكره في كل حال ولا ترك إلى قيل وقال مساعيك يكتبها الحافظان فبيض كتابك أو سودي واخيرا يا ابن الإسلام إن رحل الإسلام دائرة فدر مع الكتاب حيث دار سر مع الوحي أينما سارا در مع الحق حيث ما دارا لا تهولا كليلة عكرت إن بعد الظلام أنوارا وها هنا يا أيها الجمع الأجل قد انتهى الغيث الذي راق المقل وبحره له السواقي تستقل فدونك دونك صيب الديم في بركة شفيع الأمم صلى عليه الله ما طيف ألم اطوي له وخوضا وخوضًا أبحرًا بشراك أدركت المآرب فاحططر حال الشوق في أفيائه وترك تذكر من نأى أو من دنى وإذا حصرت عن الكلام فلا ترعف الحب ما منع الكلام الألسنى وعذرا من التطويل فيها فإنني محب لكم لم يشف قلبي قصيرها وباعي قصير والشهود قصورها وأخيرا شاخ الأشهب ولم يبق من عتاده ما ينهب ولعله أسرج الجواد لراكبه ومهد الطريق لحزور يبني المناربه وان قيل سلا عنها وقد حال عن العهد يقول والله لا اسلو ولكن قل ما عندي لا عاش من يسلو ولا نال الوطر ووداعا, ووداعا والا ملتقا ان لم يحل من حائل يا رب اسكنا فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الايمان في قلوبنا ثم الينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين رباه يا رب العباد يا من هزمت ثمود حين طغت وعاد يا من إليه يكون في غد المعاد انصر عبادك وهزم القوم الذين تغطرسوا وتالبوا وتكالبوا لعداوة الإسلام جمعوا العتاد وأطفئ رب نارهم جميعا ولا تبقي لجمرتهم شرارة وطهر منهم اللهم الدنيا جميعا فغالبهم تراه بلا طهارة ونسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك ان تشدد وطأتك على الطغاة الظلمه من يهود ونصارى ومنافقين وحوثيةٍ ونصيريه ومشركين في العالمين اللهم أمتهم بغيظهم واقطع دابرهم يا قوي يا عزيز اللهم أنجي اخوتنا المستضعفين والمضطهدين والمظلومين في فلسطين والشام واليمن والعراق وبورما وكل مكان الله اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم انزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البنا ومكن لهم يا سميع الدعاء اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين واحة أمن وإيمان وأمان ومن أرادها بسوء أو فتنة فاقطع دابره وامته بغيظه ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية واجعله عبرة وآية اللهم كل جنودنا المرابطين على حدودنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا معينا اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم ونصرهم على القوم الكافرين والباغين، يا قوي يا عزيز اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك يا حي يا قيوم اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغف لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم غف لنا ولوالدينا، ولجميع أحبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا فالق الإصباح والحب والنوى ويا حي يا قيوم يا خير حاكم ويا محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عددا وقطر الغمائم أقم علم الإسلام عند وهائه وثبت حمات الدين يا ذا المراحم وبدد بنصر الدين شملد الردى وأنصارهم من كل باغ وظالم وحبب إلينا الحق وعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم والحمد لله ختاما وابتداء مصرمد على ختام الانبياء اجمعين وآله وصحبه والتابعين